Nlimlekke لكوكبنا لا يغني عم حجه حسين حجه يفرح وينثر ديلنا هيا موترك لن جات هيا حورية وجميلة من محاسنها وحسينها حارة الشمس لا سيرك وكثر طيبة عطورها صاحت الله الخميلة من عبق ذاك العطور العطور sahatallahil zuhur min ubooq dhalikal ubuur sahatallahil zuhur حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة احمد شاكر العبودي احلى مولد هالمسيه مسيه مملكه حبنا مليانه نجم من بين الكواكب نار من عذها بنورها والفلك طاح عشقها هايض بحبها وسحرها وضمها لحسين بعبايده حسدها النظارها ومه بالايات الثقره علقت حرج بصدورها فخورت همها وتقول يا سلامات للرسول فخورت همها وتقول يا سلامات على الرسول الله يحرسها ونبيه نبيه, نبيه مليكه تحبنا يا رقيه حصريا من مؤسسه احمد شاكر العمودي ومنتديات البيت العراقي وانا قادم هالمطير احلم مولده هيسي هيسي هذا هذا ما ادري جبنها لو جبن ريمن براري والله من نادت ابوها احلى نحلم بالمنى و احنا نتمنى بقصرها كون تقبلنا حواري الرجال احنا خدامها والنساء عذها جواري الفهين يا اللي يصير خادم البنت الامير الفهين يا اللي خادم البنت الامير, الامير يا شرف وعظم هوية قويه اللي كانت واجلت ضبغه كل صباح وكل مسيه فضل وحاش القصدها من هرتب لا عطيه هي باب الله الكبير ما ترد سائل فقير هي باب الله الكبير ما ترد سائل فقير يا رب عندها مضمون العطيه يا مولد الهسي الهسي مبلغ حبنا ورضيه ادا الرادود الحسيني رحيم الهاشم كلمات الشعر الحسيني صفاء الدفاع الرمثي هذا العمل من ابداعات مؤسسه احمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 0780 7 مكعب 5 2 9 4